وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن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 وتوزع الملك من ما تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وقهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُق لَكُم مِن الطِّين كَهَيَأةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخ فِيهِ فَيَكُون طَيِّراً بِإذنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَه وَالْأَبَرَصَ وَأُحِي الْمَوْتَى بِإذنِ اللَّهِ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 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحد مثلا ما أي يؤتى أحد مثلا ما أوتىتم أو يحاجوكم عن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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ رسول مصدق لِمَا معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاط وما أوتي موسى وعيسى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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَلَّقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَيْبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ عِوَجًا وَإِنْ كُنتُمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيَّ الْوُجُوهُ وَتَسْوَدُ الْوُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَدْتُ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 أئكم مِنَ الصالحين وما تفعلون من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْمَنُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها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 إن تصبروا وتتقوا ويأتونكم من ثورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من علم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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرون ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومين يغفر الذنوب إلا الله وهم يصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون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 إن كنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتكون قلبو خاسرين بل الله مولكم وهو خير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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عث الله عنهم إن الله غفور حليم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 ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رُضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَأَبِسَ خَطِيْمٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَلِكَ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 عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ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 وَمَا كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يَجْتَبِي من, رسله من يَشَاءُ فَآمِنُوا يشاء وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ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 لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبر ذَلِكَ فان ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَشَتَرُوا بِهِ ثَمَنَهُ قَلِيلًا فَبِأَسْمَاءِ الشَّتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُوه في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات لا كفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب